يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وان يطع الله ورسوله َ ف َ د َ ا ج د صولا عظيما َ اما ََ ع د ف َ إ ِ ن َّ أ َ ص ْ د َ ق َ الحديث َْ ك َ ا ب الله تعالى َ وخير ََْ لك بنت محمد ر َ و َ الله صلى الله عليه واله وسلم وشر الفقور م َ ل س ل ه ا وشر الامور مهتداتها وكل مهتدات بدعه وكل ل د ع ه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أ اما بعد فلا يقسى على حضراتكم ان نشر ا ل آ ن ما بين ا ل ض ق ا ط والاجهاض ر ما ا بين ل ا كالذي تمر به ا م ر أ ه توشك ان ل تضع ج م ي ن ه ا ليخرج الى النور ا ل مبصرا س م ي ع ة منتكرا ل ي ب د أ ح ي ا ة ج د ي د ة وبين الاجهاض التي تحاول قوى الظلم والطغيان الفاسده ا ل م ت م ث ل ة كما ذكرت للقاء ا ل ث ا ب ق ولعلك تذكرون في المؤامرات القريبيه التي تنجزها العداله الداخليه فما ل ي ن ا ل م ق ا و الذي أ و ش ك أ ن يتم منيلاد أ و ل رئيس يحكم ا ل م ل ا د اختيارا الشعب بكلمه ح ر ة ناديه ل ي ق و ل الناس ت م ا خ ر و ت ه م للانتخابات في مسجد الشعب اعين الشوره ليقولوا نريد فلان ي ح ك م ن ا ولعل الذي يتفحص ما بقي ما م ر ض من أ ح د ا ث عبر ا ل س ن ة كلها فقد مضى عام كامل على ا ل ث و ر ة يرى أ ن هناك محاولات للاجهاض ع د ي د ة لكن الله سبحانه برزقه ورحمته اوقف رجالا رزقهم البصيره النافذه والرؤيه الثاقبه حتى ا ت ش ع ر و ا واستلهموا وابصروا ما يحاك في مثل ن ص ر من م ؤ ا م ر ا ت حتى تجهض ا ل ث و ر و أ ع م ي و ق خ الشيخ حاكم اسماعيل حذفه الله ورعاه وايده ا بنصره ورزقنا ان يكون حاكما لبلاده وانا من خلال تفاكوحي لهذا الرجل ومواقفه لاحظت انه في مجمل مواقفه ما من تصريح ولا رؤيه ولا رحم إ ل ا وكان فيه مصيبا ً ولكننا لا نقدس احدا ولا نقول ب ع ظ م أ احد من الخطر والزلل ف إ ن العظمه قد بذلت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الانصاف يقتضي أ ن نقول إ ن ه الاوحد ولنسيج الانصاف الوحيد ل أ ن ا ل أ و ح د أ ش د خ ص ر ا لكنه من أ ك ث ر الله ث ا ب ا ت على منهجه وموقفه ما من م ر ة اتكلم فيها إ ل ا وكان لحول الله سبحانه مصيبا ساخبه نظرته قال إ ن هذا المجلس المجلس العسكري هو مجلس الذئاب والسعاده وقال إ ن ه لنبني علينا إ ذ ا خرجنا و ن ز ل ن ا الميدان أ ل ا نعود حتى نرجع لراينا وقال كلاما كثيرا وها هي ا ل أ ي ا م تثبت كثيرا مما قال ما بين ا ل م ل ا د ئ ا ل ت و ا ف ق ي ة التي أ ت ى جهلك الجمل ثم و ث ي ق ة عدد سني والمبادئ ا ل ح ك ا ل د س ت و ر ي ة و ا ل ح ا ك م ة الدستور والمسجد لرئاسه المدني المدعوم ومحاولات بعض أ ط ي ا ف المجتمع الذين جاءوا من الخارج ل ل ف ر ا ش و ليركفوا في ميدان التحذير الراس فم الى اخر هذه المواقف وربما سنقول ينبغي الا تتسلل فتره الانتقاليه والحمد لله ا ل آ ن نحن على مشارف ر ئ ا ة ه جديده وعلى مشارف احتياج صوت النسيج لكنه خرج لنا ب د ع ة الرئيس التوافقي التزلقي ا ل ث ل ا ث ق ي التملقي ا ل ذ ي و ل أ س ف يخرج إ خ و ا ن ن ا من أ ح ز ا ث السينيه ل ي ن ا ت و ا بها يقولون ن ق ش ى أ ن تصيبنا دائره وان لم س ت ق ص الاعشاء من الخارجي الوسيله المناسبه ل ي ا ن ق ب ا ض على مصر ولسنا نؤيد مرشحا اسلاميه بئس القول و ق ا ئ ل أ اعلنها صريحه ولا يجوز في هذه الاونه الشديده ة التعقيد والتيجيد ان يتكلم احد بشيء من التثبيت إ ن ه ليس لنا من مخرج إ ل ا أ ن نلتف حول ك ل م ة و ا ح د ة لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله و أ ن ا خ ت ا ر رئيسا أ ع ل م ه ا ل و ض و ح وجلاء ش ر ي ع ة الاسلام هي النهج موقفه من ا ل ش ي ع ة واضح موقفه من, واضح. موقفه من الغرب والشرق واضح محب لبلاده حريص على أ ب ن ا ء وطنه انتماؤه ل ت و ا ب البلد لا الى الشرق ولا الى الغرب لا يحسب للغرب حسابا ولا للشرق انما يحسب ل أ ب ن ا ء البلد ناظرا في كتاباته إ ل ى ما يغني ربه سبحانه وتعالى انها بدعه التوافق على رئيس يرقى به الجميع فهاكم اسئله ما هي المحور الخلافي ا وما المحوط الاساس بيننا وبين اي احد بين الذين يمسكون بالدين وينادون بتطبيق شرع رب العالمين ك ل ه ولست اعني بتطبيق الشريعه ها هنا و ي ن د ر ه لست أ ع ن ي ولا ينبغي أ ن يحصر الكلام حول هذا المعنى تطبيق ا ل ش ر ي ع ة في مجرد قطع يد ا ل س ا ن أ و رجل الزاني المفصل أ و قتل القاتل أ و جنس الزاني او شارب الخمر تلك إ ذ ا القسمه ا ض ي د ه ظ ا ل م ة ج ا ئ ر ة ف إ ن ش ر ي ع ة أ د ت بالعدل و ا ل إ ح س ا ن و إ ي ت ا ء ذ القربى والنهي عن الفحشاء و ا ل م ن ك ي والنور جاءت الشريعه بحفظ الحقوق و م ر ا ع ا ة المصالح و إ ط ع ا م الفقراء و ك ت ب العرايا ج المرضى وعلاج المرضى, وحلالة المرضى والفتن ل الوالدين و غ س ن الجوار وغض ا ل أ ب ت ا ر وتحصيل ا ل أ ع ر ا ض جاءت ا ل ش ر ي ع ة بمنهج ح ي ا ة ا ل متكاثر فليس من العدل والانصاف أ ن تخسر ت ط و ر ا ت الناس حول تطبيق ا ل ش ر ي ع ة في قطع يد او رجل إ ن س ا ن أ و ق ص أو ق ل تلك أ من الحدود ك ل ا ل أ ر ب ع ه او ا ل خ م س ة ا ل إ ش ك ا ر ي ه ا ل أ س ا س ونقطه الخلاف بين المسلمين الذين ينادون بتطبيق ا ل ش ر ي ع ة وبين غيرهم سمهم ع ل ا ن ي ي ن نبراميين نصارى ش ي و ي ي ن سمهم من شئت وما شئت بين كيان يريد تطبيق ا ل ش ر ي ع ة كلا لا جزء وبين كيان يريد أ ن يحيا ب ح ر ي ة الامتلاك وحق التهاون بالشريعه كتلك ا ل ف ت ا ت التي خرجت بصورها ع ا ل ي ة س م ا م كما خلقت ونشرتها على المواقع ا ل ا ل ك ت ر و ن ي ة وكذلك الشاب الذي لا ي م ا ل ي ما يقال عنه بشذوذ وغير ذلك تلك ا ل ب ل ا د ا ت الاشكالات ا ل أ س ا س بيننا وبين هؤلاء أ ن ن ا نريد أ ن ن ح ك ر بشرع الله فهل يقبل العلماريون و ا ل ل ي ب ر ا ل ي و ن وهل يقبل النصارى وهل يقبل البهائيون وغيرهم إ ذ ا ك ل م ة توافق هذه على أ ي شيء نتوافق على أ ي شيء نتوافق ومن الذي ينبغي ان يتنازل من التبديوات كما يقولون وهذا برنامج لبعض مرشح الرئاسه من ا ل إ س ل ا م ي ي ن من بعدهم ينازلن التقارب بين ا ل ش ي ع ة و ا ل س ن ة أ ي تقارب بين مسلم سني يعرف حصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحب الصحابته ويؤمن بحفظ ا ل ق ر آ ن ويبدع ا ع ا ج ش ة رضي الله عنها ان ا ل ف ا ح ش ة و ي ت ر ض ى عن أ ص ح ا ب النبي ا ل ي بكر وعمر ع ث م ا ن وعلي وسائر ا ص ح ا ب ولا يرى الحكمه الا للنبي اي تقارب مع هذا ومع من يقول فصل ا ل خ ط ا ر ب إ ث ب ا ت تحريف التاجر ب ا ل أ ر ب ا ب ومع من يقول إ ن عائشه زلت و خ ا ن ت رسول الله ومع من يقول لعنه الله على ابي بكر ابن عمر ومع من يقول إ ن عليا هو رب العالمين أ ي تقارب فينبغي ان يفهم وان يعلم تريد رئيسا يحكمك بمعتقد سليم صحيح سليم ومنهاج قويم مستقيم واضح لا لبس فيه ولا غ م و ض ولا صفاء يلعب ا ل س ي ا س ة لكنه لا يتقدم لا يتنجس ن ج ت ه ا ولا يؤثر فيه قرارها و إ ن ي اخشى واراه باكيا في ا ل أ ف ق و ل ل أ س ف أ ن ا ل أ ح ز ا ب ا ل د ي ن ي ة أ و ا ل أ ح ز ا ب التي لها م ر ج ع ي ة إ س ل ا م ي ة ب د أ ت تتلوث ب ا ل س ي ا س ة حتى يخرج علينا بعضهم ليتكلم بكلام فاسد باهر سواء من ا ل إ خ و ا ن أ و السلفيين على حد سواء وينبغي ان ننجز من انفسنا والا نداهن والا ننافق إ ن هناك تصريحات ومواقف من ا ل إ خ و ا ن المسلمين و ا ل س ل ا ث ي ي ن على حد الفلاح لا ترضي الله ورسوله ولا يرضى بها اعقل من المسلمين أ ب د ا ً وينبغي أ ن يراجعوا فيها والا تكون اسامات ا ل م و ا م ل ا ت السياسيه ص ا ه ر ة و ح ا ك م ة على ا ل ش ر ي ع ة و ا ل ث و ا ب و إ ل ا فليرجعوا الى بلوسهم ومساكتهم ف إ ن م ا ذهبنا إ ل ى الطلابيق لنقول لهم نعم ل أ ي الطرفين لا ل أ ج ل أ ن يناسقوا و إ ن م ا ل أ ج ل أ ن يوفقوا في ت ط ي ق ا ل ش ر ي ع ة ف إ ن أ ق ا م و ا عليها فبها ونعم وان ف ب ل س ي ا س ة وبعت ا ل س ي ا س ة فلا يجوز لمسلم سواء من السلفيين أ و من الاخوان المسلمين أ و من والديهم ان ي ت ن ا س ب عن ا ك ا س وثابت من ثوابت التشريع والعقيده ة ل ي د ا هذا ذا او、ده. لماذا نعطي الثانيه في ديننا واهد يا عمر في صلح ه د ي ل ي ه لما ر أ ى في ظاهر الامر مع تلك الشروط ا ل م ج ع ب ة التي وافق عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما وافق عليها الا لوحي من الله رب العالمين ومنها وكلها الجحاف ان يرد المسلمون من اتاهم من قريش ا ل مسلما واذا ما صر مسلم ارتدادا على عقليهما الكافرين امسكوه ولم يرجعوه وغيرها من الشروط المتعففه هان عمر بن الخطاب الامرو وراه تنازلا مسحفا وظلما م ي ن ا ورموخا ب ظ ل م لا ي ن ب غ لمسلم معجز بدينه ان يقدمه أ و يقبله اتى الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أ ل الثنا ع ى الحق؟ على الحق قال بلى قال أ ل ي س على ا ل ض ا ط ل قال ماذا قال فلم ا نعطي الدنيه في ديننا لماذا نرضى ب ن ا يمس ديننا و ي ن ف ص س من شرعنا وناطق بنا فثبته النبي ورده قال اني يا رسول الله حقا ولست اعصيه وهو ن ا ص ي ر ويكتر كلامي اتى به عمر ولما ي ش ي قلبه ما قاله النبي وجاء الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يا ابا بكر اليس رسول الله حقا فما عدت ا ا ج ا ب ة ابي بكر الصديق إ ج ا ب ة النبي صلى الله ع ل ي ل م قال بلى اليسنا على الحق قال بلى ا ل ي س على الباطل قال بلى اليس رسول الله قال بلى قال فلم نعط الدنيه في ديننا قال هو رسول الله وليس اعصيه وهو ناصره فانتم غرس ة فياسوا ويا س ل ف ي و ن انتم غرس النبي محمد ولا تعطوا الدنيه في دينكم ولا تنازلوا عن شرعكم واعلنوها واضحه سليمه نفقيه ص ا ف ي ة نريد حاكما يقيم شرع الله لا حاكما توافقيا تملقيا ت ل ا ف ق ي ا يرضي بني ع ب د الصليب على حساب ب ن المسلمين مواقف م خ ج ل ة م خ ز ي ة في ا ا ر ة ر الراحضرية ا ن ي ة في وقت يذبح فيه اخواننا في سوريا و ت ق ت ل نساءهم و ت ق ت ل و ق س ا م ه م وتسلم ب أ ل و ا ن ه م و ت س ت ت دماءهم بعثنا تعال يا الموت الموت محمد نور وبعثنا تعال ا ح م و ر ويا بعثنا قال الدكتور محمد بني م ر ش ب ا ل إ خ و ا ل لما قال لن نزعر و ر ش ع ه ان ت ن ز ه ي الى الطياره السنيه اغفر لكم اذا لم ننصف من انفسنا و ل ن ن س ت ع ص ن ع م ة الله عز وجل علينا ابشركم ب ا ل آ ت ي ارسلت مديريات المراكز الشبابيه ل ل ب ح ي ر ة خضابا وعممته على جميع الادارات موجه بالانمي الدولي بوجود افطار جهاز ا ل أ م ن الوطني ب ك ا ف ة النشاطات ا ل ث ق ا ف ي ة و ا ل د ي ن ي ة و ا ل ف ن ي ة قبل لو ا ن إ ي ق ا د ه ا بوقت كافي مع بيان ل أ س م ا ء المستفيدين والعاملين رجعن ا تاني رجعت ن ا ا ليما ع ل ى ا ل ل ئ ي م ة ل أ ن ه م و ج د ا ل ش ع ب يضحك عليه من السارود ويتنازل عن عقله من ان يدور فينبغي م ق ان ل ش ع ي م يستفيق الشعب قل لي ا ل ه ع ل ي ك ما معنى ان يتم الافراج بل وان يحمل ستاشر اجزاء امريكي متهمون في ق ض ي ة ا ل ت ن و ي ل اجزاء الى قبوس افراج ليل بينما في نفسه لا ي د ا ر معتقلون اسلاميون لم يخرجوا من السجون ولا يزال شيخ ا ل ض ر ي ق الدستور عمر عبد الرحمن طالعا في سجون أ م ر ي ك ا ولا يزال الدستور وش بنين طريدا شديدا خارج بلاده أ ي فكر هذا يا مجد ا ل ع س ك ر و أ ي ن نواب الشعب الذين ا خ ت ر ن ا ه م ليقولوا لا للظلم ولا للفساد ولا للصبيان ما معنى أ ن تعبر مدمرتان إ ي ر ا ن ي ت ا ن قناه السويس متوجهتان الى سوريا ولما يقوم المستدن ابن اسماعيل في المجلس ويقول يا ريس أ ن ا ع ب ث عن ا ل س ف ن ت ي ن انا ما اتكلمش الا ب ا ل ب ي ليه ان شاء الله ليه لو لم يتكلم عضو المجلس أ ك ب ر ا ل ق ر ة في البرلمان بما ي ح ي د في قلوب الناس الذين ايدوكم ووقفوا ا ل ص و ا د ي ر وخرجوا في الشمس أ و في ا ل ا ر ليقول لكم نعم انتم أ ن ت م أ ن ت م إ ذ ا لم يتكلم النواب بما يحيث في صدور الناس بسبب قرار الثياب ق ا ض ي م ح ك م ة ا ل د ا ئ ر ة التي تنظر للسمون الاجنبي ي ت ن ح ى لماذا يحتفظ ب ا ل ا س ب ا النفسيه تحدث سياره اخرى ترفع الملعب سفر عن الستاشر س ثم ت أ ت ي طائره ع س ك ر ي ة م ص ر ي ة لتعمل هؤلاء الارقام بينما أ ب و يحيى لازال ق ا ل ع ا في السجن بلا تحقيق ولا تعزف ولا ج ر ي ر ة ولذلك قلت لو أ ن هناك راسا يتقي ا ه ويخشى ان يظلم عبدا من عباد الله ولو كان غير مسلم لو كان ر أ س ا حاكما ورعا سقيا ح ا د م ا عالما سقيا ورعا إ ن د ه من ا ل ع ز ة و ا ل ك ر ا م ة أ ع ل ن ه ا صراحه فنحيا كرامه لو كان يحكمنا ما جرء شرط على أ ن ي ت ع ذ ى ق د و د ه إ ش ك ا ل ي ت ن ا ا ل ح ق ي ق ي ة ذلك التدريب ذا تلك ا ل خ ي ا ن ة ولذلك ف إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ا ل خ ي ا ن ة يقول و أ ع و ذ بالله من ا ل خ ي ا ن ة ف إ ن ه ا بئسه ا ل ب ط ا ن ا ل خ ي ا ن ة بئسه ا ل ب ط ا ن أ ي ه ا الشعب أ ي ه ا الطيبون لا يزال إ ع ل ا م ن ا ي غ ي ف ويناسق ويتملى ويتعمد تشويع الحقائق و ت ع ز ي ن ه على الناس ل أ ن ه إ ع ل ا م كساحل الصامول ساحل الملك كثير من إ خ و ا ن ن ا و أ ن ا أ ت ك ل م في دروس أ و في مساجد او ل أتنقل ت ي فيها أ أ ص ل ي للناس و أ د ع و في ا ل ف ن و س على بشار لعله الله جاءني أ ح د ه م ا قال أ ن ا متشغلان اهلا وسهلا ت ش ر ب ت انت ابتدع يا شيخ على بشار أ ن ت عارف وضع ا م ل زي مثل احنا مش عارفين يا شيخ وحتى لو كان ي د ع ي ل ه ان ربنا يهديه ما اصل ايدي في الميه أ س ت ش ا ر المستشار لاوكسوا كسرت الدمع عنو ولا ك ث ر ت و ا ا ل ر ض ي ع ة ا ل ض ر ب ت بالرصاص ولا ا ق و ل ت ب ع يا شيخ ما تاخدش ب ا ل إ ع ل ا م د ا تاخدش اشوف هناك أ ن ا س لا يزالون يعيشون في ا ل غ ا ف ل ة قلت ان بشار يعتقد فيه أ ت ب ا ع ه أ ن ه إ ل ه لان بشار بشره الله بالنار ينتمي الى ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ن ص ي ر ي ة احدى ا ل ص و ا ف ا ل ش ي ع ي ة التي تؤمن بحلول الارواح او بالتنافس ا الارواح يزعمون ان الله حلت روحه في علي ولما مات علي حلت روح الله فيمن بعده وهكذا الاصلح في الاصلح فالاصلح عنده م الانبشار ليس عجيبا أ ن ترى ش ف ي ح ة بشار يضربون المسلمين ا ل س ن ة ويقولون قول لا إ ل ه إ ل ا بشار فتعجب احد ا ل ج ن ه ي ا ل أ س م ع ولاه فعلا في ناس مش ع ا ر ف ح ا ج ة طيب إ ن مش ع ا ر ف ح ا ج ة ولما يسمع أ و ي ت ع ر ف يتغلي فهمه ماشي لكن اللي يستغرق ويستقبل ا ل غ ف ل ة ويقول لا لا لا شك مش ممكن لا لا احنا مش ع ن الشيخ و ك أ ن ه ليس هناك انترنت ولا فضائيات بس مباشر ولا م ر ا س ث ي ن صحفيين ولا اقمار صناعيه ولا حاجه يعني الكلام ده ت ن ز ل ا ن ممكن ها يعني, ها يعني. لكن ا ل آ ن ب ا ل ر ي م و ت كنترول في س ا ي ب ر الانترنت بدل ما يخوش يلعب بالانكليزيه خ و ش بالجنيه بالسعر ي ت ف ر م يكسب جرائم بشار ينظر كيف كيف دخل ا ل ش ر ب ي ح ة على القرى في بابا عمرو ف ي د ر ع ة و ف ي حنف و أ خ ذ النساء و ا ق ت ص ب و ا البنات وقدسوا الرجال والشباب والاطفال الرزق ذبحا ورميا بالرصاص وغزفا بالمدفعيه الثقيله لينظر يقول لي يا شيخ بس يستنى جيله ورحمه في جماعه ما جماعه ولا بلعش خادعه تعدل ص طب على خير تخافوا لي يا عم شاحنه يا ولد لا والله بس برضو يعني يعني الزياده احنا شوية من يعني. عشان حتى بعض الجماعة تقول اننا ن ولد ش و ي ة ما نتكلمش عالنفتوحه ع و ا ط و ل ي عشان ن ي ع يبقى يقولكوا س ا حتى ما يطلعش ليه تقول ر ب ط ا ربطوا ا ل إ ي م ا ن بعض ا ل ج م ا ع ة تقول ا ن ت و ليه ت ي ر و ا عن اليهود ما ت ق و ل و ا ربنا ي ؤ ي د ي ه ويسر على الامريكان ما ي و ر ربنا يهديهم ويذكر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر إ ن الله قال إ ن الله ل ع ل م الكافرين و أ ع د ت لهم س ع ي ر م إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ضمن الحديث د ع و ة المظلوم ليس بينها وبين الله الحجاب فبالمظلوم لهدع ى ل ى ا عظمته لا ي ع ا ر ف ق ا المظلوم المقهور الذي هدك عرضه وسل لماله أ و سكك دمه هيدي يقول ربنا ي ه د ي ك يا ذا ا ل ج ربنا ي ه د ي ك الا ف ص ر أ خ ت ي وبنتي و م ر ا ت ي ودمعي ن ولا ربنا يستقر انك بيني لا يحب الله ا ل ج ه ر بالسوء يا قوي إ ل ا من ظ ل ه إ ن ك و هناك يا عشيره ا ل ا ر ج ا ء اقول لك ما تتعيش على حد س ادعيلهم ان ربنا يهديه يخلي ربنا يهديه ويهديه اللي ي د ه في المريض ويشكره الله انا الان من الانس من الامل ل أ ن ي أ ر د ت أ ن أ ع ي ش مع إ خ و ا ن ي وجدت دموعه حد لا أ س ت ط ي ع الركاب لا أ س ت ط ي ع الكلام ما الذي ي ح م ل أ ن ظ ر إ ل ى شبابي لعمر الزهور أ و ل أ م س ي ا ر ذ ش ب ي ح ة ي ا ر ذ و ن أ ر ب ع ة وستين شاب سبعه عشر س ن ة وعشرين س ن ة و خ م س ة وعشرين سنه, سنة, سنة. اضعوا ستين ش ه ر يذبحونهم كذب الميعاد لماذا ولازال أ ح ي ا ه السراويل يفتون بتحريم الخروج على ب ش ا ر البوطي محمد سعيد رمضان البوطي و أ ن ا عايز اذكر كنت الى وقت قريب والحق اني لا ادري يا بناء تجحل ا ل ق ن ا ة ا ل ف ت ر ة اخيرا كنت الى وقت قريب اتعجب من ق ن ا ة ازهري كيف تفرز لهذا ا ل ص س غ ي ث هذا الرافضي الخبيث وقتا ومساحه ل ف ر و س ه في ق ن ا ة محمد سعيد رمضان البوصله ى قناة ز حلقات م س ج ل ة له لا أ د ر ي منعت ان مازالت م و ج و د ة ما أ ص ل يديه سعد بن هلالي اصلا يعني سعد بن هلالي ضلالي ق ح لكن ليس الان ما زلت في باخواتي حتى ل ا ن ش ع ر ويخرج المقام عن اختطاري الذي نتكلم فيه أ ن ظ ر إ ل ى إ خ و ا ن ن ا في سوريا كيفة يقعد المجلس العسكري و ا ل خ ا ر ج ي ة ا ل م ص ر ي ة عن ض ر ف السفير ولولا الوقفه التي تمت منذ اسبوعين عند السفاره ا ل س و ر ي ة في نفسه م ط ا ل ب ة م ط ا ل ب ة بضرب السفير السوري الذي هو ابن عابد ا ل ش ا ر و ض ح ب السفير المصري غ ض ب ا لله اهل واجب لولا هذه ا ل و ق ف ة م ا تشرق السفير وما طولت السفير ولازل الان من يريد تطبيع ع ل ا ق ت ن ا ع ش ر ا ن التي تقول طهران من ث ل س ايام تقريبا الاسبوع الماضي تصريح طهران ا ل ع ا ص م ة تقول لن يسكن نظام الاسد ليه ليه لان رسول الله قال لان الله تعالى قال والمنافقون والمنافقات بعضهم البعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم ا ل ك ث ر و ن الكفر كله م ل ة و ا ح د ة كل انا ل ملة ك ف ر اليوم و أ ن ا قادم إ ل ى حضراتكم ق ر أ ت تصريحا قاله بوش الابن من قبل وقاله اليوم أ و ب ا م ا ر ئ ي س ا ل أ م ر ي ك قال اسمع وحط الايه ا ل ق ر ا ن ي ة وانشق على طول قال أ و ب ا م ا ق ا ل ان ا ل ح ف ا ر او دعم الامن الاسرائيلي مقدس يعني دعم امريكا ا ل ص ل ي ب ي ة لامن يهود الصهيوني اسرائيلي امر مقدس انك ل ا لازينه لا ا ل س ي ا س ة ولا هياكه الدين ت ي كلام ربما دائم ا ل س ي ا س ة واللذين انك مقدس العريين اعتقاد معتنق منهج يتقربون الى ربهم به يبقى ل م ي ج رئيس د و ل ة اكبر د و ل ة في العالم ا ل ب ل ط ة بتاع العالم يقول ان الحفاظ على ارض أم على امن اسرائيل شيء مقدس شعر ان القوم إ ن م ا يتعاملون معنا ب ع ق ي د ة قال الله تعالى ولا يزالون يقاتل و ن ك م حتى يردوكم عن ذ ي ن ك م انتصار اعلم أ ن أ ي م ع ر ك ة بين حق وباطل إ ن م ا أ س ا س ه ا الدين والمعتقد ا ل أ ر ض و ا ل س ي ا س ة والنصف والبترول و ا ل م س ا ء والحدود لكلامك تحصيل حاصل لكن اساك ولن ترضى عنك اليهود ولن ن ص ا ر ى حتى تتبع مليته تلك شرافه تبقى دين تبقى س ب ع زي اللي حصل ا ل ن ه ا ر د ة وانا م ب ا ر ح لان ستاشر واحد ي ا خ ي و ا على ع امريكا ط ي ا ر ة عسكريه م ص ر ي في ق ض ي ة س ا م و ل ا ل أ ج ن ب ي وعمر عبد الرحمن ووجه غ ن ي ن والناس اللي محبطين في ا ل س ع و د ي ة و ج و ا ن ت ن ا ن ي والناس اللي معتقلين في مصر منذ السبب من ما يسمعوش الرد الوحيد ا و ل ك م عروستي عروستي يعني ف ي ه ا إ ل م ن و ا ل ن ا و ش ه ن ن ا ولكنه فنحتاج إ ل ى أ ن يتم المقاض حتى لا يقع الاشخاص اسال الله تعالى ان يتقبل مني ومنكم من اخذكم بهذا واستغفرهم مني <تصفيق> الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل و أ ش ه د أ ن لا اله إ ل ا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو ا ل س ب ي ن و أ ش ه د ان سيدنا ونبينا م ح م د عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كما ص ل ت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آ ل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آ ل ابراهيم في العالمين إ ن ك حميد مجيد أ م ا بعد ف إ ن ا م ر أ ت تحكي من سوريا تقول أ ن ه م تعودوا إ ذ ا ه ج م عليهم جنود بشاط أ ن يلجاوا ل ا ل م ق ا ب ل أ س في ل ا موضوع ا ل م ح ا ب ر ا ع ي ع د ت في المنازل الطبيعي ل أ ن من ايام ح ا ف ر ا ل ح ر و ف ابو حافظ أ ب و بشار الخار هو برضه كان من ذاكر ا ل ه و نفس ا ص د ق من شابه اباه ظ ل م ف إ ل ا م ر أ ة م ه ا س ل م ة أ و ل نجاه ف الغارات و ب د أ الشفيع ي د و ل ضربه ب ا ل م س ا ع ي ة والصواريخ على الجنود فكانت عند جارتها في المكبح ومعها ابنتها أ و بناتها وتركت زوجها وطفلها في البيت إ ل ى م ك ب ح فلما شعرت بالضرب على باب بيتها للجيران أ ص ر ت أ ن تخرج ل ت ح ل ي ولدها إ خ و ا ن ا البنات و ا ل أ ط ف ا ل الشماتي الذي ي ا ع ل و ا امهم اسمع لتعرف كيف يمكن ل ل أ م و إ ل ى أ ي مدى بفح ا ل أ م بحياتها بل وبما هو أ ع ظ م من حياتها اسمع قال فخرجت وارتمت على هؤلاء ت ت ر ج ع ه م أ ن يتركوهم ويتركوا ل د ه ا وقد أ خ ذ و ه ليذبحوه وزوجها ملقا على ا ل أ ر ض فوجهوا الرصاص إ ل ى زوجها فقتلوه ثم قالوا إ ذ ا أ ر د ت أ ن أ ت ر ك لك و ل د ي ف ت ر ك ي ن ي لافعاله بك واحنا مش عارفين يا شيخ اللي زيحصل هناك ايه اجمع فترجت أ ن أ خ ص م ك م أ ن بنت وطنيكم قالوا أ ن ت م و ج و ك م في ا ل أ ر ض خ ط ي ئ ة ف أ خ ط ا ه ا الله للي خلقكم انتم اللي خلقت انت وجودكم خلقت مع ن ا ن ف ت ع قصه اليهود ولذلك تعلمون اي ب ق ع ة في سوريا تشعر بالامانه بعيدا عن الرصاصه ش ب ي ح ه لكن انا هل تسوريا الجولان المحتله في اسرائيل ولا ولا رصاف ولا ولا الجولان اهم مكان يروح لعنف ج و ل ا ل جنب اسرائيلنا الخلاصه حتى لو ا س َ ع َ ح ض ر َ ا ن ِ ك ُ م ْ لما ََّ أ َ ل َ ح ْ ت ُ عليهم ََِْْ مكنتهم َََُْْ من ِْ نفسها لتقي ََِ ولدها ََََ أ َ ن ْ يحمل ََُ أ َ م ا م ه َ ا كعزيز ََ أ ِ تفعلوا بها تناوبوا عليها ثم قالوا لها ان جئنا الى هنا ب ر ه اخرى فرايناك هنا لن نتركك ترسل بنات سوريا حرائر سوريا العلماء و ا ل م ج ا ي خ على ق ض ا ئ ي ا ت في مصر يا مشايخ إ ن لم تكونوا قادرين على ح ن ا ي ت ن ا ف أ ر س ل و ا إ ل ي ن ا حبوب منع الحمل أ ي حر يقبل اي ق ر يستجيب ويحصل هذا ا ل ا ر ض سهران كيران تقول نظام العسل لم يسقط روسيا ترقص وتستعمل حق ا ل ف ي ن و ا ل ف ي د الاعتراف أ م ر ي ك ا تقول انه ليس هناك سلف قانوني ومسوغ ولا سلف قانوني للتدخل العسكري في سوريا ليه؟ لان ي ه ل ا ل ك ب ر كله م ملة... ل ة و ا ح د ة اياكم ان تظنوا ان ا ل ش ي ع ة الروافق والنصيريين المزعومين علويين سيكونون أ ق ر ب إ ل ي ن ا من اليهود بل إ ن اليهود و إ ي ر ا ن أ ص د ق ا ء وامريكا أ م ر ي ك سبب بتاع إ ي ا ن و أ م ر ا اللي عاملين اطلاعوا الشغل الإيه؟ الأكلام الهزرية بتاعت الهند اللي احنا ن و بس ش ه ف إ ن إ ي ر ا ن تقول أ م ر ي ك ا لن تفعل وانا اعمل مش عارف إ ي ه و إ س ر ا ئ ي ل تقول ا ن ه ضربه تقوي وضربه ا ج ه ا ض ي ة لكل ده في الهضايف كل ده في الهضايف كل, كل ده كذب ل أ ن اليهود و ا ل ش ي ع ة أ ح ب ا ء أ و ل ي ا ء بعض و إ ن أ و ل عدو للشيعه اهل السنه اهل ل السنه مساء يا من تنادون بالتقارب بين ا ل ش ي ع ة و ا ل س ل ه وفضيله الامام ا ل أ ك ب ر يقول ان ا ل ش ي ع ة ا ل ا م ا م ي ة ا ل ج ع ف ر ي ة الاثني ع ش ر ي ة حسن نصريته ن ج ا ل ه مش كفره ليه عم الشيخ يا مولانا ل أ ن ن ا نصلي خ ل ف ه ما شاء الله لقد تعلمنا على أ ي د ي علماء ا ل أ ز ه ر أ ن الوحيد الذي يحتاج بفعله هو النبي الذي يحتاج بقوله قال رسول الله لا قال شيخ ا ل أ ز ه ر ولا المفتي الذي أ خ ذ ن ا لما أ ث ى ك إ ح د ى فساويه ا ل ف ا ه ت ة بجوازي حظ ا ل ل ح ي ة عشان ل وزير الداخليه ي ط ر ح ويطلع الدكتور سالي مع ا ل ج ن ي ن يقول لك ان ه يجب ص ا ع د ولي الامر نفس الظل ا ل س ح ي ف الماهز ا ل م ه ي هو هو ليه قالك لان ر أ ي الحاكم يرفع الخلاف اي خلاف يا مولاي طبعا ً طلعت الفتوى بان اللحيه ة عشان ا تبغفت ل ح من العلماء من قال انها ع ا د ة ومن علماء من قلنا س ن ة ومنهم من قلنا واجب و هذا ك ذ ب ل أ ن العلماء مشبعون على أ ن ه ا مشروعه وليست ع ا د ة ولكنهم أ ب و ح ن ي ف ة و م ز ه ب ه مدم ا ل ح ن و ا ل م ا ل ك و ا ل ح م ب ل ي ومعظم و ج م ه ي ر ا ل ش ا ف ع ي ة على أ ن المحيه إ ح ف ا ؤ ه ا و ا ج ب وحلقها بل ا ل أ خ ذ منها وتقصيرها محرم إ ل ا بعض ا ل ش ا ف ع ي ن ا ل م ت أ خ ر ي ن في التلتهم و م ل م ا ت ه م قالوا ب أ ن ه ا م س ت ح د ة ويكره ا ل أ خ ذ منها أ و ن ف و ذ ي ا إخوة الكلام كثير والموضوعات كثيره م ت ش ع ب ة ولو اردت أ ن أ س ت ر س ل و أ ن ابد فيكم همي و ع ز ن ي واشجره ما انتهى كلامي و ل ه ز ن العصر والمغرب و ا ل ح ش ا ه والفجر والله أ ع ل م متى ا ن ت ه ى ا ل ق ض ي ة أ ن ن ا على وشك أ ن نقترب من اللحظه ا ل ف ا ر ق ة و ا ل ح ا س م ة و ا ل ح ا ز م ة و أ ن ه ينبغي علينا كشعب أ ن نخلص نياتنا ك أ ف ر ا د و أ ن نلجا الى الله رب العباد و أ ن نحسن نوايانا و أ ن نلجا إ ل ي ه و أ ن ن ص ل ب منه التوفيق والسداد والرشاد والا نقتد والا نخيب والا نذل ونقدى حتى إ ذ ا ما اتى يوم انتخابات و ن ب ق ن ا الله جميعا إ ل ى أ ن نختار الذي نرى فيه الصلاح ورضاك الله واعلموا وانا هذا ر أ ي ي ك عندما ادخل الى صندوق الانتخابات لن يدخل م ع الشيخ فلان الذي ايد مرشحي ابا اختارته ولا الشيخ اعلاني الذي عارضه سادخل انا وحدي وساكتب انا بنفسي وبيدي وبقلمي فلان او اعلاني فلتكن انت ولتكن وحدي ولتكن بمفردك ولا ت ن ظ ر أ ن يقول لك أ ح د امشيانينا او كفلان احسن قضيتك من ا ل آ م ن و أ ن ا عن نفسي أ ق و ل ه ا و أ و ا ل د ه ا كشخص أ د ي ن لله بها فيما أ ر ا ه وفيما أ ع ل م أ ن ه الحق و أ ر ج و أ ن يكون الصواب ل م يكون ا س ت ي ا ر ي إ ذ ا حييت وحي الرجل إ ل ا الشيء الحاسد صلاحا ل م ع ي د أ س أ ل الله تعالى و إ ن كان الوقت طبعا قد انتهى وكنت قد أ ع ل ن ت كثير ا ق ص ا ئ ي فيه لكن الوقت لا يسمح لكن ربما بعد الصلاه نقول لكم شيئا أسأل الله م حاكما ن ع ا وأن يوثقه اللهم فيه اجدنا ب ن ص ل ك اللهم اجدنا بجندك اللهم أ ث ب علينا ببركاتك وامنا برحماتك اللهم كن معنا في كل وقت وحين اللهم ان نسالك ان تحفظ نصرا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ نصرا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ ن ذ ر من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من اراد ن ذ ر خيرا فوسطه الى كل ا ل ر واحده واحده بمدد من ع ش ك واجعل التوفيق حليفه ونصيره ورشيقه في درسه ومن اراد ب ن ص ر السوء ان ترد ك ي ا ه م بنحله واجعل سيرك عليه و فان فيه عجائب قدرتك وبدائع ط ن ع ت ك اللهم اني ن س ر ل ك ان تحفظ مصرا من اللهم بلاء اللهم ارفع عن البلاء والوباء والغلاء وسائر ا ل أ ج و ا ء اللهم احفظ مصر من كل شور اللهم اجعل مصر واحسن ل ا م ن و ا ل أ م ا ن اللهم ج ع ل مصر واحسن ل أ م ن والامان اللهم ن ص ر ا ن ن ا في كوريا اللهم ن ص ر اخواننا في س و ر ي ا اللهم احفظ أ ع ر ا ض ه م اللهم ح ف ظ اعراضهم اللهم ر ح ن ا ك س ا ل ن ا في سوريا اللهم ر ح ن ا ك بالنساء في سوريا اللهم ر ح م ن ا ك ب ا ل ا ط ف ا في سوريا اللهم ر ح ن ا ك بالشباب في سوريا اللهم اهد قوت مدد من عندك اللهم انزل عليه نصرك وتاييدك اللهم ثبت أ ق د ا م ه م اللهم ثبت أ ق د ا م ه م وارفق على قلوبهم و ا ن ظ ر ه م على عدوك وعدوهم اللهم اهد ف ا ل ش ا ر واعوانه اللهم اهدك بشار ة واعوانه اللهم اهدك بشار ة شفيعته اللهم عليك بهم ي ب ي ن ا م لا يعجزونك اللهم عليك ب ي ن بينهم لا يرسلونك اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم حيزر المسجد ن ا ل ع ق ب أ ا ل س ي ر اللهم انصر اخواننا في اليمن اللهم عليك بكل من حارب ا ل د ي ن اللهم انصر اخواننا في السودان وفي, وفي كل الولدان يا ارحم الراحمين ويا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن اللهم انصر حاتم ن ل ع ا د ل ا ء اللهم امين امين وصدقا وسلف بارك على عبدك ل ر س و ل ك محمد وعلى آ ل ه وصحبه و د ل م وما كانت ا ل ح م ا لله و نسيان فمن نفسك يا الشيطان واعوذ بالله ان ذكركم به واجزاه ثم اعوذ بالله ان ذكرا تعظون عليه جلسه واخلى به في شانه راحه صلاه